الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نالك يوم الدين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 كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفوت فَمَنْ زُحِزَ حَلَالِ النَّارِ فَمَنْ زُحِزَ حَلَالِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ لا تَمِلُّنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ وذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميفاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه, لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم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 فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب لا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير خلق السماوات والأرض، واختلاف في الليل والنهار لآيات لئل الألباب، الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله قيامهم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقد أخ زيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادين منادين أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقَفَّرْنَا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين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 لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أن كم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلق فلولا نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها, ترجعونها فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا روح وريح فسبح باسم ربك العظيم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كن عبدوا وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل للأرض كفتا أحياء أو أموات وجعلنا فيها رواسيا شامخات وأسقيناكم ما أنفراتا وَيْنٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْطَلِقُوا إلى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّينَ لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جبالة صفر ويلو هذا يوم الفصل جمعنا